بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم, خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون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 قال فبما اغويتني لا لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن, أيمانهم وعن شمائلهم وعن ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أَجْمَعِينَ وَيَا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هو عنهما من سوئاتهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إِلَّا أن تكونا ملَكين أو تكونا من الخالدين، وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فَلَمَّذَا قَالَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَقَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَقَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَطِّلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْكُمَا وَأَقُلْكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ moving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 رجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ورثوا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخر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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا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 في الضلاله اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون انهم مهتدون يا بني فَذَمَّ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وكلوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون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 ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرف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 هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزق 122-قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت, رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل, أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا فسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 حتى إذا أقبلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره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 كانوا قوماً عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره أفلات تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إن 124-إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 126 رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا. من الصادقين وقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.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 الذين استضعفون من آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذين آمنوا به كافرون فعقر الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم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 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن, به من آمن به وتبهونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان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 قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَةِ يَأْتِيهُ بَأْسٌ نَبِيَّتُهُ وَهُمْ نَائِمُونَ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 ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه الى اجل هم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 وَجَاوَزْنَا بِبَلِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَا أُولَاءِ فِيهِ وَبَاطُونَ و باطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَال قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرو وموسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَذِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِم سبيلاً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 قال ابن أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء <تصفيق>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 قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله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 وقطعناه مثلتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامَ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْذُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَمْجِينَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 بقوته وذكر ما فيه وذكر ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظرنيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل, ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 وَلِلَّهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 فَلَمَّا أَسْقَلَتْ دَعَا وَالَّذِي مَعَهُ رَبَّهُمَا دَعَا وَالَّذِي مَعَهُ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 ان إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين 140- ارجل أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنفرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنصِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكْرُ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ